وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الرطب فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِلَمْسِ يَقُولُونَ يقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرْ لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا نَخُسِفَ بِنَا وَيْكَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ